وَإِنْ تُحْسِنْ فَإِنَّكَ تُحْسِنُ لِنَفْسِكَ وَإِنْ تُقْبِلْ أَوْ تُدْبِرْ يُضَاعِفْ لَكَ الْخَيْرَ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا يَوْمَئِذِنْ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتِينَ آل لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائف أو لمستم نساء فلم تجدوا ما أن فتيما